أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 وَكَذَلِكَ اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى ومن حولها لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع الى ريب في فريق في الجنه وفريق في السعير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 جَنِيمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَمَّا قُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَذَرْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ وَقُل الأمتُ بِمَازَل اللهَّ مِن كِتَب وَأمِرتُ لِآادِ بَينَكُمْ اللهَّهُ رَبّناَا وَرَّكُمْ لناَا آمونَ وَلَكُم آمكُمْ ل حُجَّةَ بَينَناَا وَبَيينَكُمْ الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يجريك لعل الساعة قريب يَسْتَأْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْرِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 وَمَ لَهُمْ شُرَكَاءُ وَشَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ إِلَّا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وعندر الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير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 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ صَدَقَتِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 فبما كسبت أيديكم ويعفوا كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويأخوا كثير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 وغفر إن ذلك ذَلِكَ عزم الأمور ومن يطلن الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل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 هُوَ مِنَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّكِيف فَإِنْ أعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّ لَئِنَ نَغْضُنَ الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقْلُبُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا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 كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مِنَ الْكِتَابِ وَلَا الْاِيْمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا ۖ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِي بِهِ من نشاء من